Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alladhi anzal 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam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 وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ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 وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وكذلك بعثناهم ليتساءلو بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم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 احد واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 اولائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ويلبسون فيابا خضرا من سندس واستبرق ستكئن فيها على الآراءك نعمة ثواب وحسنات مرتفقة وضرب لهم مثلا وجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعنب وحاففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع.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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير أملاء ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد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 حتى إذا بلغ مقلع الشمس وجدها تطلع على قوم لَنْ جَعَلَ لَهُمْ يَدُونَهَا سِتْرًا كَذَلِكَ وَقَدْ أَحْطَنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ثُمَّ أَتَبَعَ سَبَبًا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 اجتنا جهنم للمكفرين نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا Ulahik yang kafir oleh ayat-ayat Rabbu mereka, maka apa yang mereka lakukan tidak akan dihitung pada hari kiamat. Itulah azab mereka di neraka